كتبتلي السنين غ ن و ة و ن و ا ل حزين عيشتو ا العمره ا ل ع ش ي لكل العاشق يا قلبي يا طير صغير مكتوب علينا نكبر ونعيش وسط الالام ل م ا و حاولنا كتير نغني للفرح وللتمني حاولنا حاولنا نفرح مع, الأيام. نفرح مع الايام لكن غنوه زمانك الي اتخلقت عشانك لكن غنوه زمانك ل ي اتخلقت عشانك غنوه وموالحزين وتروح من وعدي فيه لكن 「うそつぶす」「روح من الوعد فيك」「だんた كل も ل ح ك ا ي ه قلب بيني وبينك وبينك و ب 《「まだまだまだまだまだままだま حاولت كتير اغني ل ل ف ر ح و للحنين حاولت كتير غ ي للفرح و ل ل ح ن ي و ب ع د عنك يا قلبي طول حزن السنين وتعبت معاك كتير كان نفس نفس اخدق って النفس في يوم で ا قلبي تعيش زي امير لكن غير واتزمانك だ انت كل الحكايه قلب بين الغيوم عمرك ابدا ما تقدر تغير المكتوب The、yeah. yeah. RUN、yeah.